الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم والله الذي نصركم قدير على كل شيء وتامل الأخ الكريم أن الآية الكريمة قد افتدأت بالأمر وأعلم فينبغي على الإنسان أن يتعلم أمر الدين وأعلم أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذلك ثمة مصالح مهمة ينفق عليها هذا المال ولذي القربة واليتامى والمساكين، فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قد طهرهم الله تعالى من أوساخ الناس فهم يعطون من هذا واليتامى فثمة في هذه الدنيا معوزين ليس لهم من يرفضهم بالمال والمساكين وهم الذين اسكنتهم الحاجة وابن السبيل الذين تنقطع بهم السبل كما يوجد الآن كثيرون في المطارات عالقون انقطعت بهم السبل نسأل الله العافية إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أي تطبيق هذا من لوازم الدين ويوم بدر سمي بيوم الفرقان لأن الله تعالى فيه نصر دينه وأصبح على العيان أن هذا الدين منصور من عند الله تعالى ويبقى هذا الأمر إلى يوم القيامة من نصر أمر الله نصره الله تعالى والله على كل شيء قدير فربنا جل جاله الذي أهان قريش في تلك الساعة قادر على كل شيء المهم أن الإنسان يتعلم ويعمل لأجل أن يسير على ما يريده الله تعالى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 ليتم أمرا كان مفعولا وهو نصر المؤمنين وخدلان الكافرين وإعزاز دينه وإدلال الشرك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم ويعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله لهم فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها والله سميع لأقوال الجميع عليم بافعالهم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها إذا لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى كل شيء بأمر الله وتقديره المهم على العبد أنه يعلم يتعلم العلم ويعمل به ويخلص الله ويسير يسير على ما يحبه على ما يحبه الله وفي كل ذلك يصبر.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 ولك أيها الإخوة لا بد أن نعلم أن الفشل هو ترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في سورة آل عمران إذ همت طائفتان منكم أن تفشل فليرجع إلى ذلك الموطن ولكنه سلم من ذلك فأعصمهم من الفشل فقللهم في عين رسوله صلى الله عليه وسلم إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس والدارك هذه النفوس فيها خفايا وأغوار لا يعلمها إلا الله ولا يصلحها إلا كلام الله فلا يصلح القلب إلا كلام الرب سبحانه وتعالى وايد يريكموهم اذ إل التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا واذا الله ترجع الامور واذكر أيها المؤمنون إذ يريتهم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الإقدام على قتالهم ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسف والإنعام على المؤمنين بالنصر والضفر بالاعداء والى الله وحده ترجع المصيباج المسيء على اساءته والمحسن على احسانه ثم ختمت هذه الصفحه بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائه ولا تجبنوا واذكروا الله كثيرا وادعوه فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون واذ الكريم الأمر بذكر الله تعالى جاء مقدما بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله للتعلم أن ذكر الله تعالى معين فالذكر هو روح الاعمال فاذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه فيبغي على الإنسان أن يكثر من التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كي يفلح الإنسان ويسعد الإنسان ويفوز في الدنيا والآخرة من فوائد الايه اولا الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد فليس لأحد فليس لأحد شأن في ذلك وجميع الأحكام هي لله سبحانه وتعالى فربنا جل جلاله له الخلق وله الأمر من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله تعالى هذه من أسباب النصر قضاء الله نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد الله وللامه كلها هذا والله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته